قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون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 بِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 Çal bal sol etler kum anfusunum amra, f sabrın güzel. Ve ala ma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 كَنَّ Yusuf fi al-ardi ve nü'allemi min teuili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 دemin kabulim, fasadıttı ve o,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 Yusufu a'rid 'an hadha wastaghfiri li dhanbik min al وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ فَتَاهَا عن نفسه قَدْ حبا. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضلال أَلَمْ مَا سَمِعْتَ بِمَكْرِجٍ إِنْ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِ إِنَّ وَعَدَتْ لَهُ مُتَّكَأٌ وَآتَتْ اللَّوَاحِدَةَ مِنْهُ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 أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبئنا بتأويله ikuma ta'amun turzaqani illa nabbukum bita'wilihi qabla an yatiyakuma zalikum mimma İni teraktu millet, kumil, la yeminon bil Allahı, vuhum bil kafirun. Vatbâgat millet, rahim wa ishaq wa yaqub ma kana lana an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 sūrul tūn inil hukmu illā lillāh amā raʼallā taʻbudū illā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 مَنْ كُرِنِي عِنْد رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَاسِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إني أرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرَيَ بِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْضِّلْهُنَّ <سؤال> <سؤال> <سؤال> توني في رؤياي إن كنتم <تعبرون> <قالوا أغاث أحلام>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 Alla tezrâgûn saba sinîn dâbân, fmaḥçât tum fâzrûhû fi süm bulî ilâ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 إِمْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكَ إِدِينَ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ "Kulluhaşlillahi, ma alimna alayi min su." "Bir kadın geldi. "Azizi, "Anan, "Hac, "Hac, "Hac, "Hac, "Hac, ve innahu la min al-sadiqin. Zalikalı öğrenme anilam aḫunu bil gıyb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 Çağal, jə alni, ala xazaini, alarzi, alni,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 وَلَهَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خير وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 كُنْنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ وَثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ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 إن الحكم إلَّا لِلَّهِ عليه توكّل وعليه فَالْيَتَوَكّلِ المُتَوَكّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهم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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قَال بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا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 قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي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 قال Ana Yusuf ve Hâzı Aşı, Qadman Allah ÜlÄyna. İnnehu meyettâk ve Qaluita Allah, lقد âثرke Allah'u علينا, وإن كنا l'خاطئين Qal <قال> لا تسريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يأتي بصيراً وَلَمَّا ما فصالت العير قال أبوه إني لا أدري ح يوسف لو أن تفندوا "Alû Tâlâhi, innâk lêfi zlalik al-qadîm, fâlâmma al-jâ al-bashîr al-qaâhu ʿala wajhihi fârted Allah, "Alem, aklın. İni, aklın. İni, aklın. İni, aklın. ناكنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم.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 وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤِيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وقد أحسن بي إذ من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن وِلَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ